فأنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد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 لنريك من آياتنا القبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي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 ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فلقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 ك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجينا كمن الغم وفتنا كفتنا فلا بث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى وصقن عتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي وناتي في ذكري. إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقونا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بأيّة من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من أبَوَتَ وَلَّا قَالَ فَمَنْ الرَّبُّكُ مَا يَأْمُوسَ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَاكُ الْشَيْئَ إِنْ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَظْلُ رَبِّ وَلَا يَنْسَى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأننها ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب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 ولا يفلح الساحر حيث أتى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 ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ان آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم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 وَنَدِينَا فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى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 وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم على أثري وعجنت إليك رب ترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفاً قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أَفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَاعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوَاعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمْلْنَا أُوْزَاراً مِنْ زِنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَا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 ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها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 زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.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 ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز قل كل متربص فترابصوا فَسَتَغْنَمُونَ مَن أَصْحَابَ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى